أَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آَيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَبِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ ثنتين ذواتي أكل الخمض وأثل ذواتي أكل الخمض وأثل وشيء من سر قليل ذلك جزئناه بما كفروا وهالنجاز إلا الكافر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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدٌ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلَ أَهْمَ أَحَادِيثَ وَمَزْقٌ أَهُمْ كُلُّ مُمَزْقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٌ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 قول دع الَّذِينَ زَمَتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَملِكُونَ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ظَهِيرٍ